وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما أو قاعدا أو قائما لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ بُرَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى بُرٍّ مُّثّ كَمَالِكِزُنّ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَأْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا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 114. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون 115. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ها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 مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مكرا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 وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَارِيحٌ نَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ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 متاعا حياه الدنيا متاعا حياه الدنيا ثم الينا موجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون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 فَأَطْلَقَ لِقَبِيلَةِ نَبَاتِ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّ انهم قادرون عليها اتاها امرنا اتاها امنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس